اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم قرأها أنا والدة وهذه أسرتي أنا والد وهذه أسرتي أنا خديجة وهذا أخي علي أنا علي وهذه أختي خديجة